سوره بالله من الشيطان الرجيم دراءتم الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض اربعه اشهر علن أنكم, انكم غير معجز الله وان انكم غير معجز الله وان شيرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الأكبر أن الله بني من المشركين ان الله بني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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَدْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ مَنْ يَعْمَلْ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يحب كيف ويظهر عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتذا قلوبهم وتذا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا فصدوا عن سبيلك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 اينان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم وهنوا باخراج الرسول وهنوا باخراج الرسول وهم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وَيُظْهِذِ غَيغَقُوا بِهِم وَيتُوبُ اللهَّهُ على مَنْ يَشَ واللهَّهُ عَليم حَكم أَمْ حَسِبتُ مَن تُترْرَكُم وَلََّ يَعلملَم الَّهُ نذينَ جَهَدُ مِكُم وَلَم يَتَّخِذُ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 جَنَّاتِ نَعِيمٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَالْجَنَّاتُ لَهُمْ فيها نعيم تَأْخُذُ آذَانَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها وَمَا سَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهَّهُ رَسولهُ وَلَا يَدينِون وَلَا يَدينِن ندينينَ الحَقّ منِنَ الذيينَ أوتُكِتابَ حتىََّ يُعطُ الجِزَ حتىَ يُطُ الجِزَةَ عدِ وَهُم صَظون وَقالةِ يَهودُ زَرُ بِنُ الله وَقالةِون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 نسيح بن مريم وما امر وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويقذف الله إلا 121. وارسل رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كرم المشركون وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِرَّةَ ولا, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا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 انتم الى الار اضئتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاو الحياه الدنيا في الاخره إلا إلا يعذبكم عذابا اليما يدل قوما غيركم ويستعبد القوم غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصرهم فقد نصرهم الله اذ اخرجهم الذين كفروا اذ اخرجهم الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول اذ يقول لصاحبي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 وَسَ يحلِفونَ بالِاللهِ وَاستَطعن لَ خََرجِنا معكُم يُمِْكونَ فُسَهُم اللهَّهُ يَعلممُ إهُم لَذِبون أَفَ اللهَّهُ عَنكَ لِمذتَ لَهُم حتى يتَبَينَ لَ حتى يَيتَبَينَ لَْكَ الذيَّذينَ لا يَستأْذِل كََّينَ يُؤمنِنونَ بِاللههِ وَيَوْمِآ آخرِِ عَجاهِد أَ يجاهِد بأَموالِهِم وَفُسِهِم واللَّهُ عَمُون بِالمُتَّقين إِناَا يَسَعذِن كََّينَ لا يُؤمنِنونَ بالِاللههِ والالْيَوْوم الآ آخرِِ وَررتَابَت قُلوبُون فَهُم فِي رَيبِهِم ييتَرَدَّدُ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولا كرن الله بعثهم فثبطهم فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين قاد بيت غور فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جَهَنَّمَ نَمْلَحِقُهُمْ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ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 تَرَدَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرِهَهَا لَن يَنفَعَكُمُ الْإِنفَاقُ إِلاَّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَلَوْ كَرِهْتُمُوهُ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَن 119. وهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون 110. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ليعذبهم وَتُزْهَقُ الْأَنْفُسُ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَارَةً أَوْ دَخَلًا لَوْلَا إِلَيْهِ وَهُمْ يجمحون. مِنْ هُنَيَّ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتاهم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا مَا قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ اللَّهِ رَاغِبُونَ إِن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 قُلْ أَؤُذِنَ لَكُمْ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٍ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله احق والله ورسوله احق ان يرضوا ان كانوا مؤمنين الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله ورسوله فان لهنا نار جهنم نار جهنم خالد فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألت لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستنزلون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب نعذب فَتَنَّ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَلَن يَغْفِرَ لَهُمْ إِنَّ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 شَدَّنَكُم قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ فَاِسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَاضُ أَلَا إِنَّ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قوم اصحاب مدين واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم ولكن والمؤمن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 وعد الله للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن رضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا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 صِدقًا لَنَصْدقَنَّ ولَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْطَاهُمْ نِثَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اللهه ما وَعدهُ بمَا كانَوا يَكذبُون أَلَ يَعلمم أن الله يعلمُ صَِّهُم وَلَجهُم وَأَن اللهه عَامُ العيوبِ الذيينَ يَمِزونَ المَّّعينَ منِنَ المُؤمِنينَ فيِي الصدَقاتِ والَّذين لا يجدون والَّذِينَ لا يجدون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 فَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَن يجاهدوا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 وَاَلَا على الَّذِينَ لا يجدون وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ والله غفور رحيم لمن قلت, قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفق اننا السدين على ال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 ونَ لكم للتَضَ عننهُم فإن تَضَو فَإِ الله لا يَرضاء فإِن الله لا يَرضَن قَوْ فاسِتين الأعرَاب شَدكُ فْرَّن فاق وَجدَر عَ يعلم حد دَمزَنَ الله على رَسون واللههُ عَم حكم ِ الأعرابمَ ياتَّخدُ ما ي فقُ مَغرَمَ تَددَص بِك الدو عَلَهِم دائَة الس واللههُ سَميم وَمِنَ الأعرَابِ مَ يُؤمنِن بالاللان والاليومِ الخِ وَاتخد ما ي فقَ ما, ينفق ما ينفق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 والذين اتبعوه باحسان رضى الله عنهم رضي الله عنهم وربوا عن واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفضل م رَد عَّ فاقِلَ تَعَلَهُم نَحنُ نَ عَلَهُم سَنُعَذبهُم النَّ الرتَينثَّ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 وبتعن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقولوا اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وَاَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَتُوبُنَّ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 <تصفيق> عدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه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 فريق منهم ثم تابع عليهم انه بهم رؤف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله al ان اعراب من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرهبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخنصه في سبيل الله وَلَا يطْمَعُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَكُمْ فَارَوْا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِ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 همهم <تصفيق> مِنْهُم مَّن يَقُولُ إِنَّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ فُزُورًا ۚ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله